Büyük günlerin günlerinde, günlerinde, günlerinde, günlerinde, günlerinde, günlerinde, günlerinde, günlerinde, günlerinde, günlerinde, günlerinde, الرود يا غم من الأودنا من الأودنا في عذائِ الأعمال فيها قاموا قاموا من كل من عاف الحياة مجاهدا وسلاحه الإيمان والإقدام لم يلهم ما حولهم زخرف من زخرف أبادا ولا ترف ولا أنغام أنغام نذار نفوسهم لنصرة دينهم لم يخدعهم في الحياة حطام الأنس كان لنا لقاء طيب, طيب فيه أفاض الفارس المقدام مقدام أساد الدعاة أتى لنا حل الحما رجل المرؤة والنهى قدرته من شر العباد عصابه, عصابة من طبعها الاجرام اجرام ناداهم اولاه فلب طائعا أمر الإله وأمره إكرام فمضى إلى نات راح مفارقا, مفارقا دنيا بها الأرزاء الشهادة وهي كل مراده فتحققت في نيلها في كل يوم للجنان قوافل اداروا عنهم العلل ماذا اقول بوصف ما قام به عجز البيان وجفت الاقلام